وقال أبو داود قال هارون يعني ابن المغيرة حدثنا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن أبي الحسن عن هلال بن عمرو سمعت عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث بن حراث على مقدمته رجل يقال له منصور يوطأ أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحجبت عن كل مؤمن نصرته أو إجابته وقال ابن ماجه حدثنا حرملة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرع عمر بن جبر الحضرمي عن عبد الله بن الحرف أن الجزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي يعني سلطانهم. وقال ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية من هشام أحدثنا علي بن صالح عن زيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا مكره انا اهل بيت اختار الله لنا الاخره على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعد بلاء شديدا وتطريضا حتى ياتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطون فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قصطا كما ملؤوها جوعا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهل ولو حبوا على الثلج ففي هذا السياق إشارة إلى ملك بن العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ابتداء ذكر ولايتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومئة وفيه دلالة على أن يكون المهدي بعد دولة بن العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من ولد الحسن إلى الحسين كما تقدم النص على ذلك في الحديث المروي عن ابن أبي طالب والله أعلم وقال ابن ماجه. حدثنا محمد بن يحيى ورحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتمه فبايعوه ولو حبا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي تفرد به ابن ماجه وهذا إسناد قوي صحيح والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتتل وعنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق إلى من سرداب السام الرأ كما يزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه في آخر الزمان فإن هذا نوع من الهديان وقص كبير من الخزلان الشديد من الشيطان إذ لا دليل على ذلك ولا برهان لا من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح ولا استحسان والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية المشرق ويباع له عند البيت كما دل على ذلك بعض الأحاديث وفي زمانه تكون الثمار كثيرة والزرع غزيرة والمال وافر والسلطان قاهر والدين قائم والعدو رغم والخير في أيامه دائم وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجرد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قلت والله ما يأتي علينا أمير إلا وهو شر من الماضي ولا عام إلا وهو شر من الماضي قال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمرائكم أميرا يحفظ المال حفوا ولا يعده عدا ياتيه الرجل يسأله فيقول خذ فيبسط ثوبه فيحثو فيه وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه يحكي صنع الرجل ثم جمع عليه أكنافها قال فيأخذه ثم ينطلق تفرد به أبو داود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 ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم فإنه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي وروي عنه غير واحد أيضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم بل قد روى عن ابن معين أنه وثقه ولكن من الرواه من حدث به عنه عن أبان ابن أبي عياش عن الحسن البصري مرسلا وذكر ذلك شيخنا في التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعي في المنام وهو يقول كذب علي يونس ابن عبد الأعلى ليس هذا من حديثي قلت يونس ابن عبد الأعلى صدفي من الثقات لا يطعن فيه بمجرد من مجرد منام وهذا الحديث فيما يظهر ببادئ الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم إن قبل نزوله كما هو الأظهر والله أعلم وأما بعده وعند التأمر لا يمنا فيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا والله أعلم ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفقم في آخر الزمان. قال البخاري حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهرية عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم محمر وجهه يقول لا إله إلا الله وين للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رب يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد سفيان تسعين أو قيل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وهكذا رواه مسلم عن عمر الناقد عن سفيان بن معيين به قال وعقب سفيان بيده عشرة وكذلك رواه عن حرمة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري به وقال وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها ثم رواه عن نبي بكر بن أبي شيبة وصعيد بن عمرو وزهير بن حرب وابن أبي عمر عن سفيان عن الزهري عن زينب عن حبيب عن أم حبيب عن زينب فاجتمع فيه تبعيان وربيبتان وزوجتان أربع صحابيات رضي الله عنه وقال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهيب حدثنا ابن طووس عن, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليام من رجم يأجوج ونأجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين وكذلك رواه مسلم من حديث وهيب مثله ورواه البخاري من حديث الزهر عن هند بنت الحارث الفراسيه أن أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجهم لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة ثم راب البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن مسان بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على اطم من اطم المدينة فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال لا لارى الفتن تقع في بيوتكم كوقع القطر وروا البخاري من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل القتل ورواه أيضا عن الزهري عن حميد وعن أبي هريرة ثم رواه من حديث الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف عن الزبير بن عدي قال أتينا انس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده عشر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي من حديث الثوري وقال حسن صحيح وهذا الحديث يعبر عنه العوام بلفظ آخر كل عام ترذلون وروى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن سعيد بن مسيد وعن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه ومن وجد فيها ملجا أو معاذا فليعذ به وقال البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا العمش عن زيد بن وهد حدثنا حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وانا منتظر الاخر حدثنا ان الامانه نزلت في صدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومه، فتقبض الامانه من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النومه، فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر ذحرجته على رجلك فنفط فتراه منبتراً وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال وحبة ذرة من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم باياتوا إن كان مسلما رده على الإسلام وإن كان مصرانيا رده على ساعيه واما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا ورواه مسلم من حديث الأعمى شبه وروا البخاري من حديث الزهري عن سالم عن أبي ومن حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى جنب المنبر وهو مستقبل المشرق فقال ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال الشمس رواه مسلم من حديث الزهري عن سالم عن أبيه ومن حديث عن نافع به ورواه أحمد من طريق عبد الله بن دينار وقال البخاري حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبل الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه وقال البخاري حدثنا أبو اليمن أن شعيب عن الزهري أخبر سعيد بن المسيب أن أبي هريره قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية وقال البخاري حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي عن عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن خبيث بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عن أبيه هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشكوا الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا قال عقبة وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الآرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب وكذلك رواه مسلم من حديث عقبة بن خالد من الوجهين ثم رواه عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن, أبيه عن أبي عن أبيه غيرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يح, يح, يح يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو قال البخاري حدثنا أبو يمان حدثنا شعيب حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذبون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم ويكثر الذلاثل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل وحتى يكثر المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا ارى لي فيه وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبل الرجل فيقول يا ليتني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 وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وقال مسلم حدثني حرملة بن يحيى التجبيه حدثنا ابن حدثنا يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني قال قال حنظيف من اليمن والله إني لا الناس بكل فتنة كائنة فيما بيني وبين الثام وما بإلا أن يكون لرسول الله أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن منها ثلاث لا يكون لا يذرن شيئا ومنهن فتن كياح الصيف منها صغار ومنها كبار قال حذيفة ذهب أولئك الرهط كلهم غيري وقال للمانو أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا أفلح بن سعيد الأنصري شيخ من أهل قباء من الأنصار حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك حياة مدة أو أوشك أن ترى قوما يغدون في صخة الله ويروحون في لعمته في أيديهم مثل أغناب البقر أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن زيد بن الحباب عن أفلح بن سعيدية ثم روى عن زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها النس والنساء كاسيات عاريات مائلات منيلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وقال أحمد حدثنا زيد بن نحيا الدمشقي حدثنا أبو معبد حدثنا مقحول عن أنس بن مالك قال يا رسول الله متى مدوا الاجتماع بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني اسرائيل إذا كانت الفاحشة في كباركم والعلم في رذالكم والملك في صغاركم. رواه ابن ماجه عن العباس بن الوليد الدمشقي عن زيد بن يحيى عن الهيثم بن حميد عن ابي معبد حفص بن غيلان عن مكحول بن امس فذكره نحوهم. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سحاق حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة وقال حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يونس عن أبي هريرة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب قطعا كالليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا وينسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتمسق يومئذ بدينه كالقابض على الجم أو قال على الشوك وقال حسن في حديثه خبط الشوك وقال أحمد حدثنا أبو جعفر المديني حدثنا عبد الصمد بن عوف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان كيف أنت يا ثوبان إذا تبعت عليكم الأمم كتب إلى قصيعة الطعام يصيبون منه قال ثوبان بابي وأمي يا رسول الله أمن كلة بنا قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكن نلقى في قلوبكم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال حبكم الدنيا وكرهيتكم القتال وقال الإيمان وأحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن رجل عن عمرو بن وابس الأسدي عن أبيه قال إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم أألج فقلت عليكم السلام فلج فلما دخل فإذا عبد الله بن مسعود فقلت يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه وذلك في نحر الظهيرة، قال طال علي النهار فذكرت من أتحدث معه فقال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثك ثم انشا يحدثني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتمة النائم فيها خير من المتجع والمتجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من المجري قتلاها كلها في النعم قلت يا رسول الله ومتى ذلك قال ذلك أيام الهرج قلت ومتى أيام الهرج قال حين لا يأمن الرجل جليسا. قال قلت فما تأمومي ان أدركت ذلك قال اكفف نفسك ويدك وادخل دارك قال قلت يا رسول الله أرعيت إن دخل علي رجل داري قال فادخل بيتك قال قلت وفريت ان دخل علي بيتي قال فادخل مسجدك واصنع هكذا وقبض بيمينه على الكوع وقال ربي الله حتى تموت على ذلك وقال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي حدثنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن اسحاق بن راشد الجزري عن سالم حدثني عمرو بن وابصة عن أبي عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر قال قتلها كلها في النار قال فيه قلت متى ذلك ابن نسعود قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جلسا قلت فنا تأمرني إن أدركني ذلك الزمان قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أخلاس بيتك قال يعني وضصة فلما قتل عثمان طار قلبي مطر فركبت حتى أتيت إلى دمشق فلقيت خرين بن فاتك الأسدي فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسم أنه, أنه لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه بن مسعود وقال أبو داود حدثنا عثمان بن عابي شيبة حدثنا وكيع عن عثمان الشحان حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة المتجع فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم خير من الناشي والناشي خير من الساعي قال يا رسول الله ما تأمرني قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعد إلى سيفه فليضرب بحده على حره ثم لينجو مستطاع نجاء وقد رواه مسلم من حديث عثمان الشحام بنحو وقال أبو داود حدثنا المفضل عن عياش عم بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجاعي أنه سمع ساد ابن أبي وقص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال قلت يا رسول الله رأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كب ميادم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك الأية تفرد به أبو داود من هذه الوجه وقال أحمد حدثنا قتيب بن سعيد حدثنا ليس بن سعيد عن عياش بن عباس عن باكير بن عبد الله عن بصر بن سعيد أن صعد بن أبي وقف قال عند فتنة عثمان بن عفان أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الناشي والناشي خير من الساعي قال أفرعيت إن دخل بيتي فبسط يده ليقتلني قال كنك ابن آدم وهكذا رواه مسلم والترمذي وعن قتيبة عن الليف عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله الأشج عن بصر بن سعيد الحضرمي عن سعد بن أبي وقاص فذكره وقال هذا حديث حسن ثم قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الورس بن سعيد عن محمد بن حجه عن عبد الرحمن بن ثروان عنه زيل عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعه فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشي فيها خير من الساعي فكسروا قصيكم وقد طعوا أو تركوا وضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل علي أحد منكم فليكن كخير ابن يدم وقال الإمام أحمد حدثنا مرحوم حدثني أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه فقال وعب ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع قلت والله الله ورسوله أعلم قال تعفف قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون الموت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع قلت الله ورسوله أعلم قال صبر قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع قلت الله ورسوله اعلم قال اقعد في بيتك واغلق عليك بابك قال فان لم اترك قال فانت من انت منهم فكون فيهم قال فاخذ سلاحي قال اذا تشاركهم فيما هم فيه ولكن ان خشيت ان يروعك شعاع السيف فالق طرف رداءك على وجهك يبوء بإثمه واثمك هكذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمة وأخرجه مسلم أيضا من حديث الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر بنحوه انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي